بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان أحكام المسابقات واضواء على عاشراء لفضيلة الشيخ محمد ابن صالح المنجد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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لما كثرت المسابقات وجوائزها وانتشرت بين الناس رأيت أن أنقل إليكم طرفا من أقوال أهل العلم في مسألة السباق وبعض أحكامه والمسابقة وما جاء عنهم فيها من أحكامه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 سابق فيها النبي صلى الله عليه وسلم أي أذن بالسباق فيها والمسابقة سنة إذا كانت بقصد التأهب للقتال بإجماع العلماء ولقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل وفسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي وقال وقد روى البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم من أسلم ينتظلون فقال ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا ولخبر أنس رضي الله عنه كانت ناقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى العضباء لا تسبق فجاء عربي على قعود له فسبقها فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضباء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حقا على الله ألا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه قال الزركشي رحمه الله وينبغي أن تكون المسابقة والمناضلة فرض كفاية لأنهما من وسائل الجهاد وما لا يتوصل به إلى الواجب وما لا يتوصل به إلى الواجب إلا به فهو واجب. والمسابقة بالسهام أكد لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أرموا واركبوا لأن ترموا خير لكم من أن تركبوا وقال الترمذي رحمه الله حسن صحيح ومعناه أن السهام تنفع في الساعة والضيق كمواضع الحصار بخلاف الفرس فإنه لا ينفع في مواضع الضيق بل قد يضر ولذلك يكره لمن تعلم الرمي أن يتركه كراهة شديدة بل قد يكون حراما لظاهر الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أما إذا قصد في المسابقة غير الجهاد فالمسابقة حينئذ مباحة بالشروط الشرعية واعلموا رحمكم الله أن المسابقة تكون على جوائز وعوض وتكون على غيرها فأما المسابقة بغير عوض بغير جوائز كالمسابقة على الأقدام وبالسفن والبغال والحمير ونحو ذلك والمصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد والمسابقة على الأقدام قد وردت في السنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة فمثل هذه المسابقات جائزة إذا كانت بغير جوائز وبغير عوض جائزة إذا كانت بغير جوائز وبغير عوض كما ذكر ذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى أما المسابقات التي فيها إذاء للنفس أو التي فيها فعل محرمات أو التي فيها لبس قصير وإظهار عورة ودق طبول ومزامير وإضاعة للصلوات فلا شك أنها حرام سواء كانت بعوض أو بغير عوض أما النوع الثاني من المسابقات وهو المسابقة بعوض وجوائز غالب المسابقات اليوم فلا شك أن جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أنه لا يجوز السباق بعوض إلا في النصل والخف والحافر لأجل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر لا سبق لا جائزة تجعل للسباق ولا عوض يجعل للسباق إلا في هذه الأشياء الثلاثة قال ابن قدامة رحمه الله المراد بالنصل هنا السهم والنصل وبالحافر الفرس وبالخف البعير فهذا المقصود به المسابقة بجوائز وعوض في كل ما يعين على الجهاد وذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى إلحاق الرماح والرمي بالأحجار بمقلاع والرمي بالمنجنيق ونحوه والتردد بالسيوف والرماح أن ذلك داخل فيما يجوز بعوض داخل فيما يجوز بعوض لأنه, لأنه يعين في الجهاد وكذلك المسابقة في عصرنا وكذلك المسابقة في الرمي بالآلات الحديثة جائزة بعوض قياسا على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم قال الفقهاء رحمهم الله ولا تصح المسابقة بعوض على كرة الصولجان وكان عندهم لعبة يركب فيها بعض الناس دواباً ويمسكون عصيا ويقرفون بالكرة بعضهم إلى بعض قال العلماء لا تصح المسابقة بعوض يعني بجوائز على كرة الصولجان ولا على الشطرنج ولا على الوقوف على رجل واحدة لينظر من الذي يصمد أكثر ولا على معرفة ما في يده من شفع أو وتر فإن قال علم ما في يدي إذا كان خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانية شفعا أو وترأ ولك كذا أن هذا لا يجوز وكذلك سائر أنواع اللعب اللعب كالمسابقة على الأقدام لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب لا تنفع في الحرب اللعب بكرة الصولجان والشطرنج ونحو ذلك فإنه لا يجوز جعل الجوائز فيها. لا يجوز جعل الجوائز فيها فضلا عن كون بعضها محرما عند كثير من أهل العلم ولا تصح المسابقة بعوض على الكلاب ومهارشة الديكة ومناطحة الأكباش بلا خلاف بين أهل العلم وذهب بعضهم, وذهب بعضهم إلى جواز جعل الجعل الجوائز على مسابقات الغطس لأنه يستعان به في الحرب فأنت ترى رحمك الله تعالى أنهم إنما أباحوا الجوائز على المسابقات التي فيها تدرب على الجهاد وإعداد للعدة فيه لأن هذه أمة جهاد ولا يجوز لها ترك الجهاد ولو تركت الجهاد ذلت ولأجل ذلك حقت الشريعة على كل ما يعين على الجهاد وأباحت الجوائز بالمسابقات على كل ما يعين على الجهاد وأما غير ذلك فلا يجوز جعل الجوائز فيه على قول جمهور العلماء، وألحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم رحمه الله المساء جعل الجوائز على مسابقات حفظ القرآن الكريم والحديث ونشر العلم والسنة والدين والشريعة الإسلامية قياسا على قياسا على إباحة الجوائز في مسابقات الجهاد. لأن ذلك مما يرفع شأن الدين ويقويه. أما جعل الجوائز على مسابقات لا علاقة لها بالعلوم الشرعية ولا علاقة لها بالجهاد فإن جمهور العلماء على تحريم ذلك وأن المال الذي يؤخذ منه حرام لا يجوز. أيها المسلمون انظروا رحمكم الله فيما توسع فيه الناس اليوم في جعل الجوائز على المسابقات. وما يحصل وما ذكره العلماء رحمهم الله وما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر فهذا واضح في جعل الجوائز لمسابقات الجهاد أما غيرها مما لا يعين على الدين فلا يجوز جعل المسابقة الجوائز في على المسابق المسابقة عليه وحتى المسابقات التي فيها جوائز إنما تشرع وتجوز بشروط ذكرها الفقهاء منها تحديد المسافة وتعيين أول المسافة وتعيين الفرسين أو البعيرين وكذلك أن يكون هناك من يحمن يأمن يعين بدايتها ونهايتها وأن تكون وأن تكون كذلك عند جمهورهم فيها محلل لا يدفع من الجائزة لا يدفع من الجائزة شيئا، وكذلك فإن لهم شروطا في السباق بالسهام كأن كأن يستوي عدد الرشق والعدد الرشقي وصفة الإصابة ومعرفة قدر الغرض وهو الهدف الذي يرمى ونحو ذلك من الأمور، وكذلك وكذلك فإن هذه المسابقات التي توسع فيها الناس اليوم. في كثير من الأمور التي لا تخدم الجهاد ولا تعين على نشر الدين فإن كانت فإن كانت بغير عوض وكانت المسابقة مباحة كالسباق على الأقدام وغيره فلا بأس به أو من يرفع حجرًا فلا بأس به إذا كان بغير جائزة أما إذا كان في أمرٍ محرم كنطاح الأكباش ومهارشة الديكة ونحو ذلك فإنه حرام لا يجوز لا بعوض ولا بغير عوض فتأمل الآن حال هذه المسابقات التجارية التي يكتبون فيها عن اسم المنتج وصفته ولونه والذي يحلها له جائزة عند جمهور أهل العلم أخذ الجوائز على هذه المسابقات لا يجوز لأنه مخالف لحديث لا سبق لا جائزة في سباق إلا في نصل أو خف أو حافر قارن الآن بين الحديث وكلام أهل العلم وبين التوسع الذي يحصل لتعلم رحمك الله أن القضية الآن لا تدور على الشريعة في كثير من الأمور وإنما هي داخلة في تغرير أو خداع أو دعاية رخيصة أو إضاعة لأوقات الناس أو إكساد لسلع التجار الآخرين ومنافسة غير شريفة ونحو ذلك وقد كثر الحرام في الأموال ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله السلامة والعافية نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يدورون على الشريعة وأن يجعلنا من المتمسكين بها الحريصين عليها أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وأوسعوا وأفسحوا لإخوانكم يفسح الله لكم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين أشهد أن لا إله إلا هو رب الأولين والآخرين أشهد أنه الحي القيوم لا يموت والجن والانس يموتون وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله. مناسبة عاشوراء في الأمة الإسلامية مناسبة عظيمة وشرعية وقد جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحن أحق وأولى بموسى منكم نحن أمة التوحيد وموسى من الموحدين ونحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه انتزع الفضيلة فلم يبق لهم فضيلة وزيادة في الأمر وكذلك إظهاراً للمخالفة فإنهم صلى الله عليه وسلم أمر بصيام يوم قبله وقال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع وصار المستحب صيام تاسعاً وعاشراء كان عاشراء صياماً واجباً فلما فرض رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عاشراء يوم من أيام الله فمن شاء صامه ومن شاء تركه أول ما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فكان صياماً واجباً فرضاً فلما فرض رمضان صار يصيام عاشوراء مستحباً ونسخت فرضيته وقال فمن شاء صامه ومن شاء تركه رواه مسلم ولما قال عليه الصلاة والسلام عاشوراء يوم من أيام الله علمنا أنه شرف عظيم علمنا أنه شرف عظيم هذا اليوم لأن إضافة الشيء إلى الله تدل على عظمة هذا الشيء فلما قال يوم من أيام الله دل ذلك على شرف هذا اليوم عظمته وفي الصحيحين عن الربيع بنت معوذ تروي لنا قصة جميلة وتعرض لنا لوحة فذة مما كان عليه المجتمع الأول كانت العبادة في المجتمع الأول من الرأس إلى القاعدة كانت العبادة على جميع المستويات قالت فكنا بعد ذلك نصومه ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن يعني الصوف فإذا بكى أحدهم على الطعام أي بسبب الجوع أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار يلهون الأولاد تصبيرا لهم على الصيام وفي رواية فَإِذَا سَأَلُونَ الطعام أَعْطِنَاهُمُ اللُّعْبَةَ تلهيهم حتى يتم صومهم رواه مسلم رحمه الله هذا اليوم العظيم الذي صيامه احتسب النبي على الله أن يكفر السنة التي قبله ولا يحتسب عليه الصلاة والسلام إلا على حق ووعد مكيد من الله عز وجل أيها المسلمون فصار الأفضل صيام تاسعى وعشرة وإن صام عشرة ويوما بعده صح أيضا وإن صام عشرة وحده جاز أيضا وأما الذين صاموا الأربعاء والخميس فلا حرج عليهم في ذلك أبدا ولو اكتشفوا أن عاشراء الجمعة فإن صيامهم الأربع لا حرج عليهم فيه. كيف وقد رخ وقد أرخى النبي صلى الله عليه وسلم في صيام المحرم، وأن أفضل شهر لصام بعد رمضان المحرم، فأي صيام فيه شرعي موافق للشريعة، فهو مستحب لأنه من محرم، فلا حرج عليك أي المسلم إذا صمت الأربع والخميس. وإن أضفت إليه الجمعة احتياطاً فهو أحسن وأحوق في إصابة عاشراء فإن من صام الخميس والجمعة فإنه يصيب عاشراء قطعاً في هذه السنة ولو صام الأربعاء لا حرج عليه ولو صارت ثلاثة أيام وفي رواية المن الميموني عن الإمام أحمد قال نصومهما يعني التاسع والعاشر فإن اختلف في الهلال صام ثلاثة أيام احتياطه وابن سيرين يقول ذلك وممن رأى صيام التاسع والعاشر الشافعي وأحمد وإسحق وإذا جاءتك مسألة فيها حكم من الشافعي وأحمد وإسحق براهويه فحسبك به لقد ظهر في هذا اليوم مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب كانت اليهود من أهل المدينة وخيبر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخذونه عيدة وكان أهل الجاهلية يقتدون بهم في ذلك وكانوا يسترون فيه الكعبة يجددون الكسوة وقد ورد شرعنا بخلاف ذلك ففي الصحيحين عن أبي موسى قال كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليهود وتتخذوا عيدة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموه أنتم وفي رواية لمسلم كان أهل خيبر يصومون يوم عاشوراء يتخذون عيدا ويتخذونه عيدا ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارتهم والشارة هي اللباس الحسن الجميل والمظهر الحسن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم وهذا يدل على النهي عن اتخاذه عيدا وعلى استحباب صيام أيام أعياذ المشركين لأن الصيام ينافي معنى العيد لأن العيد فيه توسع ومآكل ومشارب والصيام فيه امتناع عن الأكل والشرب لذلك لا يجوز صيام عيد الفطر ولا الأضحى ولا صيام الجمعة ورد النهي عنه لأنه عيد أسبوع المسلمين لما كان اليهود يظهرون الفرحة فيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه وإن كانوا صاموه فقد خالفهم بصيام يوم قبله فلا يبقى في الشريعة موافقة لأهل الكتاب في شيء بالكليه. أما مسألة التوسع على العيال في عاشوراء فقد ورد فيه حديث حكم عليه شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمه الله بالوضع فما أبعد وقد سئل عن الحديث الإمام أحمد رحمه الله فقال لا أراه شيئا فلا تقوم به حجة وسع على عيالك في سائر السنة ولا تخص عاشوراء بعيديات ولا بتوسعه قال ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف وأما اتخاذه مأتما أي اتخاذ عشراء مأتما كما تفعل الرافضة لأجل قتل الحسين بن علي رضي الله عنه فهو من عمل من ضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يحسن صنعه هل نبئكم بالأخسرين أعماله؟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 قال ابن رجب رحمه الله ولم يأمر الله ولا رسوله ولم يأمر الله ولا رسوله باختخاذ أيام مصائب الأنبياء وموتهم مأتما فكيف بمن دونهم كالحسين وغيره لم نؤمر باتخاذ يوم أحد الذي قتل فيه سبعون من المسلمين الأخيار الأبرار وأسر وقتل منهم سبعون لم نؤمر باختخاذ مأتمه ولا يوم بير معونه الذي قتل فيه سبعون من القراء من حفظة كتاب الله من الصحابة لم نؤمر باتخاذه مأتمة ولا يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لا يتأخذ عندنا مأتم وأما أهل الشرك يفعلون المآتم والله يريد أن يعذبهم في الدنيا بأيديهم قبل الآخرة يعذبون أنفسهم بأيديهم ويصدون الناس عن دين الله ليأخذ الناس الفكرة السيئة عن دين هذا فعل أصحابه وأهله والكفرة مهره في اقتناص مثل هذه الفرص إعلامية أيها المسلمون يوم عاشوراء يذكرنا بالتوبة إلى الله عز وجل هذا يوم من أيام الله نجى الله فيه موسى وصامه النبي صلى الله عليه وسلم فهو موسم عبادة يذكرنا بالتوبة إلى الله تعالى قال بعض السلف آدم أخرج من الجنة بذنب واحد وأنتم تعملون الذنوب وتكثرون منها وتريدون أن تدخلوا بها الجنة تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان بها وفوز العابد ونسيت أن الله أخرج آدمًا منها إلى الدنيا بذنب واحد العجب ممن عرف ربه ثم عصاه وعرف الشيطان ثم أطاعه افَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا نريد أن يكون هذا اليوم موسم انطلاق في الطاعة والعبادة والتوبة والاعتراف بالذنب ربنا انا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وارحمنا نريد أن يكون هذا اليوم تجديد للعهد مع الله تعالى وتجديد عقد التوبه مع الله عز وجل ايها المسلمون لا نريد أن يكون منعطفاً أو انتكاسات تقول إحدى النساء تزوجته وهو ملتزم بالدين في أول سنة صار يدخن وفي السنة الثانية عكف على أهل السوء والفسق وفي السنة الثالثة صار يشرب الخمر وبعد ذلك ترك الصلاة بالكليه. إذا سافر لأهله أو جاءه ضيف قام يصلي جاملةً فإذا ذهبوا ترك الصلاة وتكون الأم المسكينة صبرت عليه وتعبت عليه وعالجته وأدخلته المستشفى من المخدرات ثم يخرج فيرجع إلى رفقاء السوء ويقول لي تبت وتبت أقلعت كيف أصدقه كيف يتوب وأنا أرى بين أغراضه إبر المخدرات وعليها أثر الدم نريد أن يكون هذا اليوم توبة إلى الله نريد أن نجعل هذا اليوم عودة إلى الله نريد أن نجعله ذكراً لله تعالى وصلت إليكم معشر الأمة رسالة من أبيكم إبراهيم بعد وفاته مع النبي صلى الله عليه وسلم مرفقه البريد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام رأيت ليلة أسري بي إبراهيم فقال يا محمد أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وقال عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة قال الحسن رحمه الله الملائكة يعملون لبني آدم في الجنان يغرسون ويبنون من قال سبحان الله وبحمده غرس له نخلة ومن بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة فربما أمسكوا توقفوا عن الغرس والبناء فيقال لهم ما لكم لماذا توقفتم فيقولون حتى تأتين النفقات نبني بغير ونفقات ونغرس بغير نفقه حتى تأتينا النفقه وقال الحسن فابعثوهم بأبي أنتم وأمي على العمل ابعثوا الملائكة على العمل اجعلوا الملائكة تعمل لكم في الجنة بذكر الله تعالى أرض الجنة اليوم قيعان والأعمال الصالحة لها عمران بها تبنى القصور وتغرس أرض الجنان فإذا تكامل الغراس والبنيان انتقل إليه السكان رأى بعض الصالحين في منامه قائلا يقول له قد أمرنا بالفراغ من بناء دارك واسمها دار السرور فأبشرت وقد أمرنا بتنجيدها وتزيينها والفراغ منها إلى سبعة أيام فلما كان بعد سبعة أيام مات فرؤيا في المنام فقال أدخلت دار السرور وأنا في سرور فلا تسأل عما فيها لم يرى مثل الكريم إذا حل به المطيع رأى بعضهم كأنه أدخل الجنة وعرض عليه منازله وأزواجه رأى بعض الصالحين في المنام كأنه أدخل الجنة وعرض له حور العين فلما أراد أن يخرج تعلق به أزواجه وقالوا له بالله حسن عملك فكلما حسنت عملك ازددنا نحن قسمه العاملون اليوم يسلفون رؤوس أموال الأعمال فيما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين إلى أجل يوم المزيد في سوق الجنة فعجل رحمكم الله بالأعمال وقدموها أمامكم وانتقلوا بخير ما بحضرتكم اللهم تب علينا واغفر ذنبنا واقضي ذيننا واشف مريضنا وارحم ميتنا واهد ضال لنا اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا واجعلنا في بلدنا هذا آمنين مطمئنين من أرادنا بسوء فكشف زيفه واجعل شأنه في تباب وأمره إلى خراب يا رب العالمين اللهم وفق ولاة أمور المسلمين العمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين انصر إخواننا الذين يقاتلون لإعلاء كلمتك يا رحم الرحمن وهاهم وقد اجتمع عليهم الغرب والشرف ولا ناصر إلا الله ولا معين إلا هو سبحانه وأنتم ترونهم في بلاد البوسنة وكشمير والشيشان لا منقذ لهم إلا الله اللهم إنا نسألك أن تنصرهم على عدوهم وأن تسدد رميتهم وأن تجمع كلمتهم على التوحيد يا رب العالمين وأنا قد اقتحموا المنطقة التي وقف عندها العسكريون النازيون الألمان في الحرب العالمية ولم يستطيعوا اقتحامها وسموها بوابة موسكو قد اقتحمها المجاهدون المسلمون في بلاد البوسنة وانتزعوها من أيض الصرب وقتل الله منهم أكثر من مئة واختار الله شهداء نسأل الله أن يجعلهم كذلك وأن يغفر لهم وأن يرفع درجتهم في عليين ونسأل الله عز وجل أن نرزقنا وإياكم الشهادة وأن يجعلنا يوم الدين من الفائزين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم ورحمكم الله أيها الإخوة بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رغم هذا الشريط هو أحد عشر ألفا وأربعمائة وسبعة